بسم الله الرحمن الرحیم حامی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 هو أعلم بما تفضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كونت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن التبع إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنَّ كَانَ مِنْ عَادِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 استقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجنت به ريحة فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كذلك ننزل قوم المجرمين ولن قد مكنناهم فيما إمكنكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا أجحدوا نبياً آيات الله وحاوَقَ بِهِم وحاوَقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَمْ قَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لعلهم يَرْجِعُونَ